حال الثانية أن تنص أن يأتي النهي عفوا أن يأتي النهي منصوصا دون ذكر لفظ الكراهة لكن دلت القرينة المجاورة على أن المراد الكراهة لا للتحريم مثاله مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم هنا عندنا أمر لنهي نعم في قوله لا تسأل هذا نهي مطلق نعم والأصل في النهي إذا جرد عن القرينة طيب هل النهي هنا للتحريم أو للكراهه لأن نقول نحن الان نريد أن نعرف متى يعرف المكروه متى يعرف المكروه فقلنا إما أن يعرف بالنص الظاهر يطلق عليه لفظ المكروه أو يعرف بالتحريم لكن دلت القرينة على أن هذا يعرف بالنهي بصيغة النهي لكن اتت القرين فدلت على أن النهي هنا ليس نهي تحريم كيف عرفنا هنا أن النهي ليس للتحريم بدليل الآية التي بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل قرآن تبدل، وإن تسألوا عنها حين ينزل قرآن تبدل. فدل على أن النهي ليس للتحريم و هو للكراهه بديهي انه ذكر انه ان وقع السؤال نعم فانها تبدا تبدا لهم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤلكم وإن تسألوا تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفى الله عنها عفى الله عنها طيب هذا نوع او هذه الصيغه قد ياتي ايضا المكروه بقرينه ايضا داله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 نهي عن الوقوع فيما يريب، لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهه نعم، قالوا يحمل على الكراهه لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريب إلى ما لا يريبه، نعم، يحتمل احد امرين إما أن يكون، اما أن يكون ما يريب محرما أو أن يكون مباح. ليس كذلك. والحديث هنا انما كان فيه تحريض الى ان يخرج الانسان من الشبهه الى ان يخرج الانسان من الشبهه فكانت الشبهه وسط فكانت الشبهه وسطا بين الامرين وإلا لو كان محرم خالص او مباح فجاء في الحديث توضيح ان هذا الامر معرب هو المحرم وما لم يرد هو الحلال وانتهى لكن كان امر هنا وسطا بين الامرين وسطا بين الامرين فحمل على على الكراهه ان الوقوع فيما يريد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 ومستحبا في حق آخرين ومحرما على آخرين نعم ومندوبا لآخرين ومكروها لغيره طيب هذه الحالة التي يعرف بها نعم صيغ الكراهه